وإذا مسَّ الإنسان ضرّدا ربه مُنِبًا إليه ثم إذا خَولَه نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آذان لليُضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار